إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 يعني على خفيه في الحضر كما في حديث بالال وأسامة بن زير من مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه كما في حديث بالال وأسامة بن زير من مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه يعني في السوق سالسا والأصل الشرعي هو عدم مفارقة أحكام السفر للحضر إلا بدليل عدم مفارقة احكام السفر للحضر إلا بدليل رابعا ولا علة لمفارقة السفر الحضر هاهنا فإن كانت العلة المشقة فإن المشقة حاصلة في ماذا في الحضر كما هي في السفر يعني الذين قالوا علة المسح ماذا المشقة قلنا وهل المشقة حاصل في الحضر في السفر دون الحضر أم أن المشقة حاصل في السفر وماذا والحضر فالمشقة حاصل نعم نعم يقولون بأنك لماذا تمسح لأن هناك مشقة في نزع الخف حال السفر قلنا وهذه المشقة موجودة حال ليه حال الحضر ما هي المشقة حال الحضر الكلفة الوقت البرد صحيح تعب القدمين من الغسل أو تضر القدمين من كسرة وتوالي الغسل كما في بعض إخوان الذي يكون في مرض في قدميه بأس يبقى إذن هذه علة مشتركة بين السفر والحضر قلنا خامسا وإنما علة المسح هي وجود القدم في ملبوس وإنما علة المسح هي وجود القدم في ملبوس بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على كل ملبوس في القدم مسح على الخفين والجوربين والنعلين يبقى لما مسح على كل ملبوس في القدم دل على أن علة المسح ما هي لماذا تمسح على قدمك وجود القدم في ماذا في ملبوس وهذه علة يشترك فيها المسافر والمقيم صحيح قلت ووجود القدم في ملبوس هي علة مشتركة هي علة مشتركة بين المسافر والمقيم خامسا سادسا وأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت أنه وقت للمقيم كما في حديثي كما في حديثي علي وصفوان بن عسال بما يدل بما يدل على مشروعية المسح في السفر الحضر على مشروعية المسح في الحضر سابعا القراءة الثانية لآية المائدة القراءة الثانية لآية المائدة من قول الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين يحسننا أن تشكلها ما لك تعال أنت يا صاحب السالية لماذا زهلت أي لماذا زهلت هذه القراءة غريبة عليك طيب لماذا زهلت إذن <تصفيق> قراءة الثانية تقول وأرجو صحيح وأرجو لكم الكعبين قلت عطفا على الرأس عطفا على الرأس ولما كانت الرأس محلها المسح كذلك, كذلك القدمان لعلة العطف يعني لما عطف الرجلين على الرأس لما كانت الرأس تمسحب كذلك له خدمان لأن المعطوف لا حكم المعطوف عليه هذا كام سابعا قلت سامنا سامنا الخياس على المسح على الرأس على العمامة عزرا على العمامة على المسح على العمامة قياس على العمامة وهذا قياس صحيح فلما شرع المسح على العمامة شرع المسح على الخفين حضرا وصفرا الحمد بجامع لله بجامعي بجامعي الستر. يعني لما كنت تمسح على العمامة لأنها تستر الرأس كذلك تمسح على الخفين لأنهما يستران ماذا؟ القدم إذا إن لم تنفع هذه الأدلة ذكرنا لهم دليل ماذا؟ دليل الخياس قياس القدمين على ليه وهذا خياس صحيح لأن الله تعالى جمع بينهما قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وهناك جامع آخر من أن الرأس تسمى طرفا للبدن وكذلك الله خير وكذلك القدمين القدمان هما طرف, إيه؟ طرف البدن يبه هذا رقم كم تاسعا قلت ولا علا لتخصيص السفر بالمسح دون الحضر والأحكام الشرعية معقولة المعنى خل بالك من المسألة دي احنا لما نيجي نخصص السفر بأحكام زي الفطر يفتر المسافر هنا في علة ما هي العلة مشقة وتعب السفر قطعة من العذاب صحيح يبقى عشان نخص, نخص, نخص السفر بحكم شرعي لابد من وجوده علة معقولة ما هي العلة المعقولة هنا لتقصيص السفر بالمسح على الخفين ما في علة معقولة يقوم علي الحكم فإن قالوا لنا لدفع المشقة قلنا المشقة موجودة فين في الحضر كذلك يبا ما عندي علة لتخصيص فالتخصيص لا بد يقوم على علة شكر الله لك الله فالتخصيص لا بد يقوم على علة ماذا على علة معقولة زي ما سرب العالمين خص الأنبياء بمثلا بوصل الصيام لماذا قال أبيت عند ربي فيتعمني ويسخيني ففي علة مع معقولة هنا علة ما خصهم بالزواج بأكثر من أربع نساء هناك علة معقولة ما هي العلة أنهم أقدروا الناس على العدل بينما لا يجوز لغيرهم من أحد الناس أن يتزوج بأكثر من أربع لأنه ليس قادرا على ماذا على العدل فغاية ما يبلغ من العدل أن يعدل بين, ماذا؟ بين أربع ما يستطيع أن يعدل بين أكثر من أربع أو أن الله تعالى أعطى الأنبياء قدرة وقوة بدنية يقدرون بها على معاشرة جمع من جماعة أو جمع من النساء وقوم من النساء بينما لم يعطي غيرهم من البشر هذه القدرة يبقى إذن السفر أو تخصيص الأحكام بد أن يقوم على علة ماذا معقولة ولا علة معقولة هاهنا يمكن أن ينبني عليه الحكم تاسعا عاشرا قلت أن كل من سبت عنه القول بتخصيص المسح بالسفر قد سبت رجوعه عنه ومن أشهر من من خص المسح بالسفر ومن ابن عباس لا أبو ريرا لا أبو ريرا أنكر المسح كل لكن ابن عباس رضي الله عنه ورضاه هذا أشهر ممن قال بأن المسح يكون فين في السفر صح رجوع عن ذلك كما جاء في قصة من عكرمه وعطاء الشهيرة صحيح قصة من عطاء مع عكرمه واضح ومجاهد لما قال عطاء قلت لمجاهد إن عكرمة يقول إن ابن عباس لا يمسح على خفيه فقال له كذب عكرمة فوالله لقد رأيته يمسح على خفيه فقال الإمام ظني هنا أنه الإمام من دعم الرأسي ها؟ ابن المنزل لا ابن المنزل قال على العموم البيهق قال ويظهر أن ابن عباس كان يقول بعدم المسح ثم ظهر له يعني الدليل فقال بماذا بالمسح بدليل أنه عمل به ومسح على ماذا على خفين يبقى هذا الدليل العاشر على أن المسح لا يخص بماذا بالسفر الدليل الحادي عشر وأن الأدلة التي استدل بها على تخصيص المسح بالسفر تفتقد إلى شرط الصراحة لأن الدليل يجب أن يشترط, أن يشترط في، يعني يجب أن يكون فيه شرطان الشرط الأول الصحة والشرط الثاني الصراحة واضح؟ طيب تفتقد إلى الصلاحة كمثل قول السيدة عائشة رضي الله عنها سألوا عليا سألوا عليا فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ففاهم من هذا إن السيدة عائشة تخص المسح بالإيه بالسفر ولذا قالت اسألوا عليا لأنه كان إيه كان يسافر فقالوا ولو كان المسح حال الإقامة لا زهر لا ذلك ولا رات منه ذلك فهذا ليس صريحا لماذا ليس صريحا قلت لما صح في تمام الروايه لما صح تمام الروايه ان علي رضي الله عنه ان علي رضي الله عنه سمى اليوم والليل للمقيم سمّ اليوم والليل للمقيم رضي الله عنه وأرضاه فلما سمّ اليوم والليل للمقيم دل ذلك دل ذلك على أن المسح لا يخص به السفر هذا مثال الأدلة التي ليست صريحة وإن كانت صريحة كذلك قول ابن عباس لو قلتم بهذا في السفر البعيد والبرد الشديد ابن عباس اقول لو قلتم بهذا في السفر البعيد والبرد ليه هذا ليس صريحا ايضا ليه لان ابن عباس هنا نفسه قال قال بان عمر قضى لسعد الوقع ايه ان ابن عمر رأى سعدا يمسح فانكر ايه عليه فاختصم إلى من إلى عمر فقضى عمر لمن لسعد وقال لعبد الله بن عمر يا لو حدسك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تسأل أحدا بعد فابن عباس كان جالسا فقال لو قلتم بهذا في السفر البعيد والبرد الشديد هذا ليس صريحا في نفي ماذا مشروعية المسح في الحضر لأن عمر قد لمن قد لسعد وأن سعدا رد فعله إلى ماذا إلى رؤيته النبي عليه الصلاة والسلام يمسح أما قول ابن عمر وابن عباس فمبناهما على ماذا على الاجتهاد والنظر ليس صريحا أيضا واضح يبا أدلة المخالف ليست ماذا؟ ليست صريحة فهذه عشرة أدلة في أن المسح يشرع لا بس يشرع في الحضر كما يشرع في السفر من غير تخصيص عن حذيفة بن اليمان قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه نأتي إلى مسائل أو المبحث الأخير وهو مبحث الفوائد العامة من الحديث الفائدة الأولى أن البول ناقض للوضوء لقوله بالا فتوضأ والفاؤها هنا ماذا ها؟ نعم وفي الفاء وجه على هذه الدلالة قلت ولقوله تعالى اوجاء احد منكم من الغائط وتسمية غائطا فيه أنه ناقد للوضوء والبول تبع له لذا قال تعالى فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع حتى يتوضع فإذا أفسد الوضوء بالحدث الذي هو الريح فسد بالبول من باب أولى لأن العلة واحدة وهي ماذا ما خرج ما خرج من أحد السبيلين ولا فرق في هذا بين كثير البول وقليله خلافا, خلافا لما في مذب الأحناف من أن القطرة والقطرتين من البول لا تنقض الوضوء طيب ثانيا المسألة الثانية فيه المحافظة على الوضوء من قوله رضي الله عنه بالا فتوضى بل من المبادرة إليه وفي الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وفضيلة ذلك ظاهرة وفضيلة ذلك ظاهرة كما في حديث من بلال رضي الله عنه الذي قال ما أحدست أي ساعة من ليل أو نهار إلا توضأته فهذا في استحباب المبادرة إلى الوضوء وأن لا يبقى الإنسان على غير ماذا على غير تهارة على غير تهارة قلت وحاجة الإنسان إلى ذلك معلومة طب ما هي حاجة الإنسان إلى أن يبقى أبدا متوضئا كذكره الله سبحانه وتعالى لأنه يستحب أن يذكر الله على ماذا على تهارة فاحتاج إلى أن يكون أبدا طاهرا من أجل ماذا من أجل ملازمة الطهر بالذكر ولأن هذا أبعد أبعد وأطرد للشيطان فعلا من الأشياء التي تطرد الشيطان عنك وتصرف أسواسه عنك وقربه منك هو ماذا محافظتك على الوضوء فالإنسان عليه أن يبادل قلت وهذا يرجع إلى أمر شرعي هذا كله يرجع إلى أمر شرعي من المبادرة إلى الصالحات والمسارعة إليها يعني هذه المسألة كلها ترجع إلى مسألة أخرى ما هي الامر بالمبادرة إلى الطاعات والمسارعة إليها إذا هذه الفائدة الثانية الفائدة الثالثة نعم نعم من قلت هذا الحديث إن المؤمن دائما يكون على طهارة حسية ومعنوية والكافر نجس نجاسة حسية ونجاسة معنوية إنما الذي في الآية إنما المشركون نجاسة معنوية لكن عندهم نجاسة حسية من انهم لا يحرصون على ماذا على الطهارة فليس عندهم استنقاء أكثرهم ما يستنقى وليس عندهم هذه الطهارة الحسية التي في شريعتنا واضح طيب نقول الفائدة رقم كم الفائدة السالسة فيه نعم ايه كيف يقول بل ايه ماذا يقول هو أنا... هذا باب سبخ اللسان أدرينا طيب قلت سالسا سالسا فيه أغذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأيسر من الأمر من مسح على خفيه وإن كان قادرا وإن كان قادرا على غسل ماذا على غسل قدميه وقد قالت السيدة عائشة وأم المؤمنين عائشة ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إيسرهما ما لم يكن شركة ما لم يكن إثما وفي ذلك عمم قوله إنما بعستم ميسرين وزمه التنطع والتعمه في الدين والتشدد حتى قال ولن يشد الدين أحد ولن يشد الدين أحد إلا غلب هنا شوف في نقطة فلغية رائعة أخر الفاعل وقدم ماذا مفعول قال ولن يشد الدين أحد, أحد هنا فاعل والدين مفعول به طب لماذا قدمه أخر هذه فيها نكتة بلاغية أنه أحدا لن يغلب ماذا الدين ولن يتقدم عليه وإنما سيغلبه الدين أبدا إن أخذ في التعمق وماذا والتشد الفائدة الرابعة أسمعك يعني الذي يتعمق في الدين فيأخذ بالأمر الأشد فمصيره أن يأخذ بالأمر الأشد الذي لم يشرع حتى يدخل في وسواس ويدخل في تعمق ويدخل في تعنت فيفسد, فيفسد عليه ذلك عبادته كما ترى من حال بعض المتعمقين المتشددين الذي يتشدد في كل أمر منهر الدين زي مسائل الحلال والحرام يقول لا هذه اللحوم ما ندري أين زبيحة فلنأكلها هذه اللحوم جاءت من بلاد لا ندري حال آلها هذه اللحوم سيصل بالأمر لأن يحرم كل اللحوم صحيح وقد رأينا بعضهم يحرمها كلها ولا يكادوا يأكلها مطلقا لا الأحوث خلاف التشدد بالتعمل الأحوث دائر في قتائرة المشروع الأحوث هو أغذك بالأمر الأولى مع وجود أمر آخر خلافه وهما في إطار المشروع لكن المتشدد يأخذ بالأمر ماذا الذي ليس بمشروع رابعا نسأل الرابعا فيه دلالة على أن مدافعة البول ومصابرته مكروها وذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول الرواية فانتهى إلى صباطة قوم فبال قلت ولما لا يخفى في المدافع من المفاسد ولذا قال صلى الله عليه وسلم للصحابه الذين ارادوا أن يقطعوا على الرجل على الرجل بولته قال لا تزرموه ولذا منع الشارع الحكيم الصلاة حال مدافع الاخبثين وانظر وانظر الى تسميه الشارع له ماذا خبثا وما أحسن ما كان يقول علي رضي الله عنه أبو مالك ما هو هنا هو شوي وغير إن شاء الله وما أحسن ما كان يقول علي رضي الله عنه حال خروجه من, من الخلاء وهو يمسح على بطنه وهو يمسح على بطنه يا لها من نعمة لو أدى الناس شكرها وقصة هارون الرشيد وقصة هارون الرشيد مع ابن السماك الواعظ معلومة معلومة اسقدر اسقدر البولة بنصف ملكه اسقدر البولة بنصف ماذا؟ ملكه حتى قيل علميا بأن الإنسان يتخلص من سموم ضارة جدا بالبول ولأنه لا منفعة منه أصلا يعني أن تتخلص منه لانعدام مصلحته وفي نفس الوقت تتخلص منه لأنه سم طب أين في الحديث أن مدافعة البول مكروها إن الرواية قالت فانتهى إلى صباطة قوم فماذا فبال ففاء قلت وفي فاء المبادرة وفي فاء المبادرة والسرع دليل على كراهة مدافعة البول قلت وحسبك أنها تذهب بزهن الرجل وتفعل فيه تشتيتا وتفعل به أو فيه تشتيتا ولذا نهى عن الصلاة على هذه الحال لنهى عن الصلاة لأن فعلا مدافعة الإنسان البول البول يذهب بماذا بتركيزه يشتت تركيزه ويزهب بعقله فلا يتبين ماذا ما يقول هذه الفائدة رقم كم الفائدة الخامسة فيه استحباب الاستنقاء بالماء من طلب النبي صلى الله عليه وسلم له فدعى بماء ومن قول حذيفتا ومن قول حذيفة رضي الله عنه فأتيته بماء فيظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن حذيفة جاءه به وأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب ماذا؟ طلب مزيداً لأن حصل طلب في رواية أن حذيفة قال فأتيته بماء يعني أول ما دخل أتيته بماء ثم تنحيته وفي رواية ثانية فدعى بماء فيظهر أنه دعى بماء بعد ماذا؟ بعد انقطاع بولتي فإما أنه دعى لأنه لم يرى الماء الذي جاءه به حزيفة وإما أنه دعى بماء طالبا ماذا؟ ماءا زائدا وهذا في استحباب الاستنجاء بالماء بدلالة ماذا طلبه النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص وسانيا أن حزيفا من الأصل قد بماذا؟ بماء خلافا لمن قال خلافا لمن قال بكراهية أو بكراهة الاستنجاء بالماء وأشهرهم من؟ ابن سرين ابن سرين كان يكره الاستنجاء بماذا؟ بالماء وقد أجبنا طبعا في حديثنا السابق على شبه القائلين بكراهة الاستنجاء بالماء نعم. حذيفة رضي الله عنه يقول بعدم الاستنجاء بالماء نتا طيب وهو نفسه الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء يوجه على إما على الغائد أو يوجه على إما مباشرة النجاسة أو يوجه على رجوع حزيفة عن ذلك واضح طيب أو أنه يقرأ الاستنجاء بالماء من غير دلك اليدين في الأرض وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما فكان إذا مس عورته لطهارة أو لنحوه كان يدلك يديه بالحاء كما هو في حديث الجمعة الشهير غسل الجمعة طيب فين كنا واشرم بن سيرين وهذا الحديث نص على الاستحباب والأفضلية المسألة المسألة السادسة فيه خدمة المفضول للفاضل من خدمة حذيف النبي صلى الله عليه وسلم بما ستر وثانيا بما أتاه بالماء وسالسا كما يظهر بماذا بما وضأه وهذا يرجع إلى أصل شرعي وهو أن الناس درجات وأن خدمة الفاضل دين وذلك لما يعود على الإنسان من الفضل وقد قال موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة ففي قوله أتبعك معنى ماذا معنى الخدمة وإنما خدمه موسى يعلم ما يعود عليه من الفضل والشرف بخدمة ذو الفضل والشرف فأنت عندما تخدمهم فلا شك أنك تصيب ماذا خيرا وفضلا وشرفا صحيح وثانيا أن خدمة ذوي الفضل ديانة ولا يخفى ما في خدمة ذوي الفضل من الديانة لما جرى من الصحابة الحرص لما جرى من الصحابة الحرص على خدمة من النبي عليه الصلاة والسلام الفائدة السابعة فيه جواز الكلام حال قضاء الحاجة فيه جواز الكلام حال قضاء الحاجة إلا أن يقيد, إلا أن يقيد بالحاجة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار أولا فلما لم يرقب حزيف فلما لم يرقب حزيف إشارته قال له أدنه قال له أدنه فلما دنى ولم يتحقق المقصود يعني مقصود دنوه قال له استرني يا حزيف قال له استرني يا حزيف قلت وقد يحتج وقد يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب الرجل لم يجب الرجل إذ سلم عليه حينما كان يبول أو عندما كان يبول فإنما جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني كرهت أن أسكر الله إني كرهت أن أسكر الله على غير طهب فتبين فتبين أن العلة هاهنا هي هي ذكر الله لا الكلام مطلقا فتبين أن العلة ها هنا هي ذكر الله لا الكلام مطلقا واضح قلت ويقوي هذا كلامه في حديث عبد الله بن مسعود حاجة اذ قال له في الرواسة انها ركسن اذ قال له في الروسته انها ركسن الفائده الثامنه فيه بوله صلى الله عليه وسلم على الصباطه قلت يعني من استحباب البول على شيء رطب لين سهل طريق على شيء رطب لين سهل طريق قلت لكي لا يرتد إليه رشاش البول ورزازه المراحة. طيب المراحة كان فيها إيه يعني سلوك بس مجبتش حاجة طبعا بعدتك أبو مالكا مجبت ناشي عشان بس ممنوع في البيع والسرع والإجدار بعدين انت حبيبي يعني سلم الله يديك وملأ الله وجهك بشرا وسرورا طيب احنا كنا فين يا طلبة العلم آه يعني في استحباب البول على ماذا على شيء رطب لي سهل فري لكي لا يرتدي لي ماذا رشاش البول صحيح قلت وفي ذلك حديث حديث الرجلين الشهير كان لا يستتر لا يستتر من بوله وفي معنى وفي المعنى وفي معنى يعني لا يتحرز من رشاشه ورزازه ولذا كرها الحنابلة البولة على شيء صل الفائدة التاسعة فيه أدب حزيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ظاهر أولا من بعد حزيفة عنه حال قضائه الحاجة أو حال بوله بل جاء في بعض رواياتي فانتبست يعني وتأخرت ومن ستره النبي صلى الله عليه وسلم حال بوله المسألة العاشرة في تجديد الإسلام في أمر البول لشدة نجاسة البول كما جاء من فعل أبي موسى من البول في القرورة احترازا وما أنكر عليه حزيفة فعلا إنما أنكر عليه منعه البول ماذا قائما الفائدة أغز الله تعالى بني إسرائيل بالشدة وذلك لما جعل تهارة البول في شريعتهم بقرضها بالمقاريد بقرض السياب بالمقاريد وذلك لما شددوا شدد الله عليهم كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم الفائدة نعم يعني زي المقص الفائدة الثانية عشر رحمة الله تعالى بالأمة المحمدية وتخفيف الله تعالى عنهم كما في طهارة البول من الغسل خلافا لما كان في شريعة من قبلهم من القرض بالمقاريد وقد قال رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فعلا شريعة رحمة للبشرية إذا عملت بها وإنما البشرية في عنة وفي شدة متى أعرضت عن شريعته صلى الله عليه وسلم فقال وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ من رحمة الله تعالى بالأمة المحمدية وما خفف عنها في تطهير ماذا؟ في تطهير النجاسة قلت وهذا له نظائر لا تحصى ولا تعد في شريعتنا من الطهارة إلى الصلاة إلى الصوم إلى الحج إلى سائر التكاليف شرعين الفائدة السالسة عشر في حسن انكار حزيفة رضي الله عنه من قوله وددت لو, أن وددت لو أن صاحبكم لا يتشدد هذا التشدد وفي رواية قال ليته أمسك من ينقول لي هنا وجوه حسن إنكار حزيفة وهي كثيرة لعلها تبلغ خمسة لم يسميه وهذا من فقه الإنكار أنه لا حاجة لك إلى تسمية المنكر عليه الأصل أنك تنكر ماذا الفعل ومن هنا من ضياع الإنكار في هذا الزمان أن الناس ساروا يركزون على ماذا المنكر الم الفاعل فما عاد الناس يعرفون الفعل يعني بعضهم خدموا مرجع طب ايش معنى مرجئ <تصفيق> والله هذا حصل مع الشيخ علي حسن عبد الحميد قال له واحد الشباب قال له الباني مرجئ قال ايش مرجئ قال والله لا اعرف <تصفيق> كما ما استفدته اذا فمن هنا لم يسميه لان العبرة الخطأ ولا المخطئ خطأ ولذا قال ماباله ايه ماباله اقوام لم يسميهم وسانيا في عدم التسمية شيء اخر احترامه لهذا المخالف لأنه لو سمى قد يفهم من التسمية أنه إيه؟ يلمزه صحيح فلم يسميه ولكن يجب كلمة صاحبكم لو أن صاحبكم طيب اتنين يا محمد نعم ليته أمسك شوف يعني يتمنى له الصواب لأن بعض الناس اليوم لما بينكر على المخطئ بينكر وهو ماذا فرح سعيد مسرور بل من الناس من يكافر يغطير فرحا إذا وقع على ماذا على خطأ لأخيه نعم فليس هذا بخلق إنما شف ليته أمسك يعني كان يتمنى أنه لا يقول بهذا بهذا التجديد نعم وددت في الرواية الثانية صحيح قول يا فيس بيان وجه الإنكار إن اليوم بتسمع لك فلان هذا كذا طب ما بين لنا وجه الإنكار عليه عشان نعرف ونح... ونحذر نحن لكن لا يبين وجه الإنكار نبين وجه الإنكار أن هذا تشدد <تصفيق> ما غير يعني هذا أيضا في حسن إنكار إنه لم يطول في الإنكار عليه ولم لا إنه يشوف لما أنكر أنكر عليه بماذا بقول الأعلم وليس بقول نفسه ولقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتمشى فانتهى إلى صباطة قوم فبال قائما فدع بماء فتوضأ ومسح على قفتي يبه هذا من فقه الإنكار أنك تنكر عليه بقول من بقول الأعلم واضح وأنا أذكر هنا قصة يعني من باب توفيق خد... الله سبحانه وتعالى يعني أحد إخواننا الفضلاء المحبين قدمني في أحد المحاضرة في بعض المساجد وكان محبا قال نقدم لكم فلان وهو غني عن التعريف فلم أكن لأرضى عن هذه المقالة طبعا والغني عن التعريف هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى فقلت إن شيخنا الشيخ ابن عسيمين يقول إن هذا مما يختص به رب العالمين سبحانه وتعالى فهو الغني عن التعريف سبحانه وتعالى ونحن نجيب شيخنا المقدم بقول شيخنا ماذا الفقيه ونخرج نحن من الموضوع <تصفيق> ونخرج نحن من الموضوع فهذه خلافية ما بين من ما بين المشايخ وما لنا نحن في الموضوع فأقول فعلا شوف هذا من فقه الإنكار أنه أنكر عليه بقول من بفعل من النبي عليه الصلاة والسلام بفعل الأعلم وهذا ما يجعل الإنكار مقبولا عند الناس لم يجي واحد الآن يخطئ عالما في مقالة معينة يقول لا هذا ما أصاب فيه شيخ الألبان الحديث ضعيف هنا تقول له لسنا ملزمين بقوله كما أنت لم تلتزم قول من شيخ الألبان لكن لو بيّن وجه الضعف أو لو قال لأن الحافظ حسنه وهذه لا تكاد توجد في تحسينات شيخ الألبان أبدا أنه خالف الحافظ يعني نادرا جدا أو يقول لأن الحافظ ضعفه أو لأن البخاري ضعفه أو لأن فأجاب الشيخ الألباني بقول من بقول الأعلم حافظ الإمام البخاري عند يكون الكلام مقبولا واضح نعم نعم طيب قلت نحن أصل المسألة ماذا حسن إنكار حزيفة رضي الله عنه على أبي موسى من الرفق والأدب فلم يسميه لأن العبرة ليست بالشخص وإنما بالخطأ وعلى هذا وعلى هذا جرى انكار النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقول ما بال أقوام ثانيا وأن حذيفة لم يسميه حتى لا يعتقد في التسمية من لمزه أو شيء من هذا فلذا قال صاحبكم ثالثا تمني حذيفة أن لو أصاب أبو موسى وهدي إلى الرشاد وهدي إلى الصواب عزرا وذلك من قول إليته أمسك أو قال وددت رابعا من إنكاره على أبي موسى بقول الأعلم والأفقة وذلك وذلك من ذكره قصته وذلك من ذكره قصته مع الرسول صلى الله عليه وسلم سادسا خامسا أنه لم يغزم بخطأه وإنما قال ليته أمسك أو أنه سمى ذلك تشددا وليس كل التشدد ماذا مذموما فعمر كان يأخذ بالأمر ماذا الأشد هذا حسن انكار ماذا حزيف رضي الله عنه المسألة رقم كم الرابعة عشرة فيه أنه لا حجة لا حجة فوق النبي صلى الله عليه وسلم لما احتج حزيفة على أبي موسى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعليه لا حجة للموقوف على المرفوع وإذا حضر الأسر بطل النظر ولا تترد دلالات النصوص الشرعي أو الآثار والأحاديث بالاجتهاد والنظر كما قيل لا ترغبن لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل فالرأي ليل والحديث نهار وأصل هذا الشعر دين الفتى آثار نعم المطي نعم إلى أن قال لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار لأن حزيفة أبطل حجة أبي موسى بماذا بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا قائما يقول قائما طيب الفائدة رقم كم الفائدة الخامسة عشر المسح على ظاهر الخفين لقوله فمسح أو مسح على ظاهر خفين فقوله على يفيد ماذا العلو أو الاستعلاء والعلو والظهور خلافا لمن خال بجواز مسح أسفل الخف ولا دليل يستقيم في هذا والتخفيف بمسح الخف يأبى يأبى مسح باطنه وظاهره معا الفائدة السادسة عشرة أن المسح على الخفين معا لما لم يفصل حزيفة رضي الله عنه أبو مالي هذا رجل خيفة لما لم يفصل حزيفة رضي الله عنه فقال ومسح على خفيه فيظهر الجمع فيظهر الجمع ها هنا في مسحي على خفيه ولو كان قد قدم ولو كان قد قدم اليمنى لفصل ماذا حزيفة لفصل حزيفة رضي الله عنهم خاصة وهم رضي الله عنهم ينشطون لنقل مثل هذه التفصيلات وأدق الأمور قلت والتخفيف في مسح الخف يأبى تقديم قدم وتأخير أخرى والتيسير يقتضي مسح الخفين جميعا الفائدة مخالفة الرجل عادته لمصلحة أو لحاجة كما هو ظاهر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم عادته في البول وذلك لمصلحة من بيان الجواز أو, أو لحاجة كما لو ألجأه البول أو اضطره البول وهذا لا ينفي كونها عادة يعني هذا لا يذهب بمعنى العادة منها كما لو أن الرجل من عادته أن يصوم الإسنين والخميس ثم جاء في يوم ماذا بدله أن يفتر لمصلحة كوجود ضيف عنده أراد أن يضيفها أو لحاجة كأنه احتاج إلى دواء في هذا اليوم أو احتاج إلى النشاط والقوة كما أفطر النبي عليه الصلاة والسلام يوم, ماذا؟ يوم عرفات لحاجته إلى النشاط والقوة من أجل ماذا؟ من أجل إتيان عبادات عرفات من الوقوف عرفا ومن الدعاء والذكر ومن الخروج من عرفا إلى مزدلفة يبا إذن المرء يشرع له أن يترك عادته التي اعتاد عليها لمصلاحة أو, أو لحاجة صحيح؟ قلت وفي ذلك مصلحا من كسر الملل لأن النفس تمل لو أنت مشيت على أمر كده جعلته عادة تجد النفس ايه؟ تمله فأنت بحاجة إلى أن تكسر العادة عشان تكسر بها ماذا تكسر بهذا الملل الفائدة رقم كم السامنة عشرة قلت فيه تبسط النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من قول حزيفة ولقد رأيتني وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتمشى ولا أخفى ما في ذلك من التواضع وهو صلى الله عليه وسلم المأمور بأمر الله تعالى ضع نفسك فكان في تواضعه مع أصحابه يردفه مراءه على الدابة ويتمشى معهم ويذهب إلى قضاء حاجتهم هذا فيه أيضا من التواضع تبسطه يتمشى مع من معه زيفا وهذا خلاف ما يفعله أهل الكبر من الأنفة ذلك أن يمشي مع من مع من دونه في الشرف أو أن يجالسه أو أن يكاتفه أو كذا إلى آخره فهذا فيه قمة التواضع منه صلى الله عليه وسلم كدخن يرد فراءه على على الدب تواضعا ماذا عنده آه طبعا نحن من تهينا من الباب طبعا الحديثان حديث حزيفة والمغيرة وإن كان فيهما من مسائل المسح ما سبق ذكره وهي عشر مسائل تقريبا لكن بقيت معنا مسائل أخرى لم يتضمن الحديثان فإما أن نرجع إلى سنة حسنة وهي أن نضيف إلى الباب أحاديث هذه الأحاديث إما على شرط المؤلف من أن تكون متفقا قد اتفق عليها أو إما أنها في حكم المتفق عليه التي هي مروية على شرط من الشيخان فهذه في حكم المتفق عليه أو إما أن تكون مروية في أحد ماذا الصحيحين صحيح منشر حديث عليه في توقيت المسح فلزلت معنا مسائل كثيرة ثم نختم الباب بباب تكميل في أحاديث المسح على الخبفين الصحيحة ونذكر من الفوائد التي لم تذكر قبل تمام واحاديث المسح على الخفين الضعيفة ونبين وجوه اعلالها وضعفها ثم نعلق عليها من جهه فقهيه فهذه في دراستنا تعد بابا جديدا وهو باب تحت عنوان تكميل للباب حتى يكون هذا الباب فيه ماذا فيه شرح وافي لكل مسائل المسح فلا يفوتك شيء ولذا قصدت بدراسة هذا الكتاب العمده أن تكون دراسة جامعة لطالب العلم وقد فعلنا هذا في كتاب السواك السابق عليه وقد كانت دراسة طيبة لإخوانك فإن شاء الله تعالى انتظر الخير طيب فين كنا تواضعه صلى الله عليه وسلم طيب الفائد رقم كم فيه حفظ العورة فيه حفظ العورة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بالا إلى صباطة قوم والصباطة غالبا ما تكون ماذا دارا مهجورة لا يرتادها أحد ثم احتات أكثر ثم احتات أكثر يعني لستر العورة وذلك بقوله لحذيفة استرني يا حذيفة استرني لا حذيفة رضي الله عنه وفي ذلك الحديث احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك وفي تعبير الحفظ معنى حسن كأنه شيء ماذا يضيع ويذهب وسميت سوء لأن ظهورها يسوء من يسوء الإنسان سواء كان الإنسان سواء كان الإنسان نفسه نفسه او كان الناظر او الناظر فهذا امر يسوء الفائدة العشرون فيه عليكم السلام عدم نظرة او فيه عدم اطلاع المسلم على عورة اخيه طيب نعطيكم سؤالا والذي يجيب يشرب هذا ايه رايكم في هذا ها موافقه اسالكم سؤالا ومن يجيب عضو هذا المشروب <تصفيق> ايه <مأكف> <مأكف>. <مأكف> وماذا في الامر طب شوف يا ابو مالك عشان ما يتلف ويضيع ابو مالك طيب نقول فيه عدم اطلاع المسلم على عورة أخيه وذلك لما انتبز حزيفة وابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه يبول وفي الحديث من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى عورة حي بل وميت الفائدة الحادية والعشرون فيه أغذ بعض الصحابة بالأمر الأشد تورعا وتدينا واحتياطا لما كان من بول أبي موسى في القرورة احترازا من البول لما جاء شرعا يعني في التجديد في التجديد منه كما قال صلى الله عليه وسلم فإن عامة عذاب القبر يعني من البو وإنما اعترض حذيف على أبي موسى لما ألزم به غيره والورع لا إلزام فيه وبه يعني شوف هذه المسألة هنا رأيت أبا موسى كان يبول في قرورة أغزو بأمر الأشد من البول قاعدا من البول في قرورة من أجل الاحتراز والورع والاحتياط ولكن متى يكون الإنكار إذا ألزم بذلك من غيره عندئذ سيكون دينا وسيكون شرعا ولكن يكون شرعا إلا بكتاب وإيه ولذلك أنكر عليه حزيفة أن يجعل ذلك دي دينا وشرعا وقد بال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصباط وبال قائم وتحضرني هنا فتوى رائعة الشيخ ابن بازر رحمه الله أن سألاه بعض إخواننا من طلبة العلم عن بعض شأن لأمهم وكانت أمهم تمتنع عن شيء ما لا أذكره الآن فقالوا يا شيخ نحن رجعناها في هذا الأمر وهي تأبى علينا قال لا تمنعوها الوراء لا تمنعوها الوراء وعلى شرط ألا يكون ماذا دينا يعني تلزم به ماذا غيرها من الناس فللإنسان أن يأخذ بالأمر الأشد ولذا ابن عمر ذكر من أمر أبيه أن عمر طالما يأخذ بالأمر ماذا الأشد إلا في مسألة المسح على كفين قلت وفي ذلك من قول عم ابن عمر في أبيه من قول ابن عمر في أبيه رضي الله عنهما ما أخذ إلا بالأمر الأشد إلا بالأمر الأشد إلا في مسألة المسح ما كان يأخذ إلا بالأمر الأشد إلا في مسألة ماذا المسح رضي الله عنه وهذه الفائدة رقم كم الفائدة السالسة والعشرون الثانية والعشرون فيه مشروعية البول قرب الدار لقوله بالا إلى صباتة قوم ولكن من غيري أن يكون في ذلك من الإضرار بالناس بمنظر أو رائحة أو نحو لما نهى عن البول في طريق المسلمين وظلهم وقد أغنى دخول الصباطة عن ذلك كله لأن الصباطة ليست طريقا ولا ظلا والصباطة أصلا لو بال فيها الظن أنه لا تكون منها ماذا مفسدت لا تكون فيها أي مفسدت ويغني عن هذا دخول الصباطة القوم فلا يكون في ذلك من وجوه الإدرار السابقة شيء الفائدة الثالثة والعشرون فيه الستر حال البول او حال التخلي لامر الله تعالى بحفظ العورات ابتداء لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطير حال الحاجة بحائش, بحائش أو نخل أو نحو ذلك الفائدة الرابعة والعشرون في دفع أشد المفسدتين بأخف فيهما وذلك لما لم يبتعد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لدفع أشد المفسدتين وذلك مما حصره البول وألجأ الله تعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه الفائدة الخامسة والعشرون فيه جواز طلب البائل من صاحبه الماء للوضوء هي سبقت في مسألة الكلام مش طيب خلاص الفائدة الخامسة والعشرون فيه دفع إشكال أنه في بعض رواية بال إلى جدار وإنما الرواية الأشهر أنه بال إلى الصباطة والصباطة خلاف الجدار فيدفع الأشكال بأنه بالا الى الصباط ليس على الجدار بالا الى الصباط ليس على الجدار اسكان الجدار ومقابله اسكان الجدار مقابله صلى الله عليه وسلم ولكن يكن ليبول عليه الجدار يتاثر بالبول عليه الفائدة السادسة والعشرون فيه رواية الحديث مختصرا نعم هو بعض رواية النبالة على الجدار لكن الرواية الأشهر نبالة إلى الصباطة الصباطة الأرض فجمع بين الروايتين بالنبالة إلى الأرض وليس على, على الجدار ومعنى قوله بال إلى الجدار لأن الجدار كان في مقابلي. ولكن بوله وقع فين على الأرض لا على الجدار فلم يكن ليبول على الجدار لأن الجدار يضعف بالبول عليه الفائدة رقم كم السادسة والعشرون فيه رواية الحديث مختصرا وتقطيع الحديث وأن من حفظ حج على من لم يحفظ وذلك على شرط أن يخل ذلك بالمعنى يعني يجي واحد يقطع الحديث على طريقة فويل للإيه للمصلين هذا يخل بالإيه بالمعنى لكن لو قطعه لوضع لأغزي الشاهد منه وموضع الدلالة فهذا لا بأس به يبقى يقطع الحديث على شرط ماذا أن يكون عالما بما يحيل إليه المعنى وأن لا يخل بالمعنى الحديث واضح ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طالما كان يستشهد حينا بماذا ببعض الآية كقولي ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم ما استدل بالآية بتمامه نعم وكذلك قال قراءته في الحج إن الصف والمروى من شعائر الله قطع الآية فاتخذوا من مقام إبراهيم واتخذوا مقام إبراهيم مصلة واضح وهذه الفائدة رقم كم السابعة والعشرون الفائدة السابعة والعشرون قلت فيه استخدام الحر دون إكراه لأن الخدمة شأن العبد دون إكراه لما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم حزيفة رضي الله عنه ورضاه ولذلك في أهل الحجاز يتقى تأمر أحدهم بشيء تقول له لو ناولني كذا ممكن يغضب ويغضب جدا لأنه يرى أن هذا من استخدام الحر صحيح ولذا بعضهم لكي يعني لا يغضب تدفع غضبه فذا تقول له اعطني هذا وانا اخوك يعني لست بهذا ايه هتميز عليك وتفضل علي نعم هؤلاء له خاص المهم بهذا تنتهي فوائد حديث حذيفه وان شاء الله تعالى نبدا غدا مع بحث تحت عنوان تكميل في تكميل مسائل المسح على الخفين إما أن يكون ذلك في سورة مسائل وإما أن يكون ذلك في شرح حديث نضم إلى حديثي الباب وفي هذا الحديث تجتمع المسائل الباقية في المسح على الخفين خاصة ومعنى بحث طويل جدا قد يستغرق منا حصة كاملة في مسألة المسح على ماذا؟ على الجوربين لان هذه هي اقوى مسألة